والاجابه تنقيام يا تعبكم الله استو الله أكبر.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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولينظروه وليقتريه مَن مقتريون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُقَصَّلًا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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله. الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. ويوم يحشرهم جميعا يا ما شر الجن قد استكثرتم من الإنس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 وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات اللي يبلونكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله. الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألف لام ميم صاد كتاب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 عَلَنَقَصَصْنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْمِيزَانُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ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 وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين <تصفيق> قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين <تصفيق>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 أَمَنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَأَصْلَحُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ